Bett neşeل i Happy uh... birthday. قولوا اشهد اني هنا كنتم تشهد e على nasum me nós nunca teu Thank <laughs> you. դրանք okay. Thank One I did Uh-huh. año The won defun can on va bra He Oh, my God. Well, The Para ah, um من <تصفيق> الأبواب يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ يَوْمَئِذٍ لَا شَكٌّ لَئِنْ All right.